إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ مْرِئٍ مِّنْهُمَّ مَكْتَسَبَ مِنَ الْإِفْلِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفق مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فَإِذْ لَمْ يَأْكُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ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 ما يكون لنا ان نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعذبكم الله ان تعودوا لمثله أَبَدًا ان كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الايات والله عليم حكيم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 ولا يأتني ان الفضل منكم والسعه ان يؤتوا للقربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وان يعفوا ويصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم إن الذين يرون المحصنات الغافلات المؤمنات لعلوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون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 إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أيضا. أو أبنائهن أو أبناء أبنائ بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن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 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِن عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبَغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا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 وَبِغَيْرِ حِسَابٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيَاعٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَا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 وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحبا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء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 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هم الْفَائِزُونَ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ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 لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أم لا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون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 والقواعد من النساء اللاتي لا يرضون نكاحا فليس عليهم نجناح أي يضعن ثيابهم فليس عليهم نجناح أي يضعن ثيابهم غير متبجات بزينة